فقد صندوق النصر خاطر مراد وسفيان وحسين رمزي ناس تونس ولا Niech mi szepka ala da w hajdę, wytłumili niejami, wygodnie nibyła. Ta trójka w na myła kasie nimsa, w كندير من بالي نقنعك عقلي غي معاك ونغير حتى ما خيالك اسكن هواك وهوايا ما وفي قلبك ما تتكرهيني انا ينحافك اغير انسان كندير من بالي نقنعك عقلي غي معاك ونغير حتى ما خيالك اسكن هواك Zdjęcia كنت ربي فرج عليّ طال هاني صبري طال حتى انت عمري قاسيانيّ وعدابك كانك واني ديري اللي ديري أنا نبليك كي ديري تعجبيني حتى زين ما يديني عليك أنا كي ما راني هاني باغي إنساني عقلي غي معاك ونغير حتى مخيالك اسكن هواك وهوايا ما هو في قلبك <تصفيق> هيني انا يا نحبك باغي ننساه كندير من بالي لقلعه عقلي غي معاك ونغير حتى مخيالك اسكن هوايا ما هو Niechubi kawałek, niech nigdy ale nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie وعلى همومي إلسيني باغي ننساك ننساك من باني نقلعك عقلي مع قليقي معاك ونغير حتى مخيالك أسكني هواك وهواي ما هو في قرعبك ما تذكر هيني أنا ينحب باغي ننساك يندير من باني نقلعك عقلي غي ونغير حتى مخيالك اسكني هواك وهوايا مهو في قلبك